ولسوف يرضي والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من لولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ